يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهلي سَيَكُونَ وَأَنِيكُنَا نَارًا وقودها النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم Yeah. Dude! رسى ربكم أي كفرا عنكم سيئاتكم لا جنات تجري من تحتها What are you? uh <tries> Altyazı M.K.